الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد ما زال الحديث موصولا أبناءنا الطلاب حول أحكام صلاة الجماعة من كتاب الصلاة من مختصر الشيخ خليل بن إسحاق في مذهب الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه ونتناول في هذا الدرس إن شاء الله عز وجل الكلام عن شروط الاقتداء ومراتب الائمة او درجات الائمة التي يرتبون عليها فنقول وبالله التوفيق ان المصنف رحمه الله كذكر للاقتداء اربعة شروط بعد ان تكلم عن شروط الامام تكلم عن شروط الاقتداء فذكر للاقتداء هذه الشروط وهي ثلاثة وليس اربعة الشرط الأول نية الاقتداء والشرط الثاني المساواة في الصلاة والشرط الثالث المتابعة في الإحرام والسلام فالشرط الأول وهو نية الاقتداء يشترط لصحة صلاة المأموم أن ينوي اتباع إمامه أولا فليس للإنسان المنفرد أن ينتقل للجماعة ولا العكس ولا فائدة لهذا الشرط إلا في عدم الانتقال نوضح الأمر أكثر فنقول لو إنسان دخل الصلاة المنفرد ثم بعد ذلك وجد مصليا آخر فليس لأحدهم أن يحول نيته ويقتدي بالآخر وإن فعل ذلك بطلت الصلاة بطلت الصلاة لعدم نية الاقتداء في أول الصلاة بخلاف نية الإمام نية الإمامة لا تشترب يعني الإمام غير ملزم بأن ياني نية الإمامة فهي ليست شرطا في صحة الاقتداء بي وليست شرطا في صحة الصلاة حتى ولو كانت في صلاة جنازة لأن الجماعة ليست شرطا في صحتها بل هي شرط كمال. ولذلك لو أنك تصلي منفردا فدخل شخص فأتم بك فلا يلزمك تحويل نيتك من الانفراد إلى الإمامة إلا في الحالات التي سيأتي ذكرها وهي أربع حالات الحالة الأولى إذا كان الإمام في الجمعة قالوا لأن الجماعة شرط في صحة الجمعة فيلزمه أن ينوي الإمامة وإلا بطلت عليه لانفراده وعليهم أيضا لبطلانها عليه يعني لابد من نية الإمامة في صلاة الجمعة لأن الجماعة في الجمعة شرط صحة وعليه يلزم الإنسان أن ينوي نية الإمامة الشرط الثاني في الجمع في ليلة المطر خاصة بد من نية الإمامة قالوا لأنه لابد فيه من الجماعة أيضا وإن كان للإمام الراتب أن يجمع وحده وتحصل له فضيلة الجماعة فهذه خصوصية للإمام بخلاف غيره من بقية الجموع كالجامع بعرفة وغيرها فلا يشترط فيها الجماعة إذ للإنسان أن يجمع فيها لنفسه الحالة الثالثة صلاة الخوف التي أديت على هيئتها بطائفتين فهي أيضا لا تصح إلا بجماعة ولذلك يشترط فيها للإمام أن ينوي نية الإمامة وإلا تبطل الصلاة على الطائفتين وعلى الإمام الحالة الرابعة الإمام المستخلف هذا أيضا يلزمه أن ينوي نية الإمامة حتى يميز بين نية الإمامية ونية المأمومية لأن الاستخلاف وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله في موضعه الاستخلاف لا بد فيه من تغيير النية ولذلك قالوا أن لو لم يكن خلف الإمام إلا شخص واحد لا يصح له الاستخلاف فإن لم ينوي الإمامة فصلاته صحيحة غايته أنه منفرد إلا أن ينوي كونه كونه خليفة للإمام مع كونه مأموما فطبط الصلاة لأنه متلاعب. ولما كانت نية الإمامة في الأربع مسائل السابقة شرطا في صحتها بحيث تنعدم بعدمه وفضل الجماعة كذلك ينعدم بعدمه عند أكثر وإن لم يكن شرطا في صحة الصلاة نفسه قالوا إن التشبيه يكون في بعض الوجوه قالوا يصح التشبيه بها بهذا الاعتبار بقول المصنف كفضل الجماعة أي شرط خصول الفضل للإمام في كل صلاة نية الإمام ولو في الأسناء سواء كان إمام راتب أو غير راتب الشرط الثاني من شرط الاقتداء المساواة في الصلاة بمعنى أنه يشترط للشخص أن يكون مساويا للإمام في الصلاة والمساواة في العين والصفة والزمن بمعنى إن كانت الصلاة فرد لابد بد أن يكون المأموم في الفرد وإن كانت نفلا فلا بد أن يكون في نفل وهذه مساوات في الصف ومساوات في العين فلا يصلح عندنا صلاة الظهر خلف العصر والمساواة في الزمن بحيث لا يصلي ظهر أمس خلف ظهر اليوم أو عصر أمس خلف عصر اليوم فلا بد أن يكون الإنسان إماما في ظهر اليوم والمأموم أيضا في نفس صلاة الظهر وهذا في توافق للصلاة من حيث الصفة والزمام. والمخلافة في الصلاة تضر عند المالكية بمعنى ان لو اتفقت الصلاة في الجنس واختلفوا في الوصف بأن تكون صلاتي مثلا انا اداء وصلاتك انت قراء فلا يحق لك فلا يحق لي ان أأمك في الصلاة وهكذا صلاة المتنفّل خلف المفترض جائزة. هذه من الصور الجائزة في المذهب وهي متعلقة بمسألة الموافقة والمخلفة صلاة الإنسان النفل خلف الفرد بمعنى أنه يجوز للإنسان أن يأتم بإمام في فريدة والإمام يصلي يجوز للإنسان أن يأتم بشخص يصلي فريدة ويكون المؤتم يصلي نافلة بشرط أن لا يكون عليه الفريدة المقامة حاليا فيجوز مثلا أداء الضحى خلف الصبح بعد طروع الشمس ويجوز أن يصلي ركعتين نفلي خلف صلاة فرضية ونحو ذلك ويمكن الاستدلال على ذلك بحديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال ألا رجل يتصدق على هذا ويستذل كذلك من المعقول بأن في نية الإمام ما في نية المأموم وهو نية التقرب وزيادة على ما في نية المأموم وهي الوجوب فلا وجه لعدم صحة صلاة المتنفل خلف المختار ولأن الفرض أعلى رتبة من النفل لكن العكس لا يجوز في المزا هنا مسألة أخرى تتعلق بمسألة المساوية مسألة انتقال المنفرد للجماعة الإنسان إذا شرع في الصلاة منفرد وأقيمت الجماعة لا أو وجد جماعة تصلي بجانبه لا يجوز أن ينتقل إلى الجماعة هذه وكذا الحال لا ينتقل المأموم من المأمومية إلى الانفراد، لأن النية لابد أن تكون متحدة وجازمة ليس فيها تردد ولا تحول النية من مكان إلى آخر وإن كان قال بعض العلماء في شرح من قواعد النية أن يجوز قلب النية من الأعلى إلى الأدنى لكن قلب النية من الأدنى إلى الأعلى أو من الشيء إلى مساويه قالوا لا تجوز ولو رجعت إلى كتب قواعد الفقه عند شرح قاعدة الأمور بمقاصدها كالسيوتي وابن الجيم وغيرهم وغيرهم من العلماء فستجد تفصيل لهذا الكلام في مباحث النية وواجه عدم الانتقال يعني انتقال منفرد للجماعة أن نية الاقتذاء فات محلها وهو أول الصلاة ووجه الحالة الثانية اللي هو مسألة الانتقال من الجماعة إلى الانفراد قالوا لأن المأموم قد ألزم نفسه حكم الاقتداء أما مسألة الانتقال من المأمومية إلى الانفراد في حالة العز فأجازها بعض أهل العلم في المذهب وغيره استدلا بحديث سيدنا معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم روي عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة فقرأ بهم البقرة قال فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة فبلغ ذلك معاذ، فقال إنه منافق فبلغ ذلك الرجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا وإن معاذ صلى بنا البارحة فقرأ البقرة فتجوزت فزعم أني منافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت أفتان أنت أفتان أنت اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوه هذا الحديث فيه دلالة واضحة على إن المأموم يجوز له أن يثارق الإمام إذا كان هناك عذر يقتضي ذلك ويأخذ من هذا ان النبي ص... ويؤخذ هذا من ان النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على الرجل اتناول نفسه وذلك لوجود العسر ولكن أبناء الطلاب نقف هنا وقفة إن إذا كان الدين يبيح لك هذا العذر بهذا العذر مثلا أن تفارق الإمام فينبغي أن لا يستعمل هذا الحق استعمالا سيئا لأن كل إنسان اليوم قد يقول إن فلان طول فلان قصر وكثير من الناس تتمسك بحديث معاذ رضي الله عنه وارضاه ويقول النبي قال لسيدنا معاز أفتان أنت يا معاذ حتى لو قرأ وتين والزيتون يقول الحديث أفتان أنت يا معاذ حتى لو قرأ صورة الإخلاص يا فتانون أنت يا معاز المسألة أبناءنا الطلاب عند كثير من العامة غير منضبطة بمعنى أن الإنسان لا يتعلل بعلة حديث سيدنا معاز هذا ويفرق الإمام في الصلاة وقد طرح سؤال على أحد العلماء من أحد الأشخاص بأن الإنسان لو دخل في خطبة الجمعة فلم يعجبه قول الخطيب أو لم تعجبه الخطبة هل يجوز له أن يفرق؟ الخطبة سبحان الله فقال له الشيخ لا يجوز لك أن تفارق الإمام أثناء الخطبة قال أنه يتكلم كلاما غير مفهوم ونحو ذلك قال لا يجوز وذلك لمكانة الإمام ولمكانة الخطيب في صلاة الجمعة ولذلك ينبغي للمرأة ينبغي للمرأة أن يكون وقافا عند قدر العذر وفينا تعليق جيد للشيخ الشنقية رحمة الله تعالى عليه يقول ومنه يفهم أنه يجوز للإنسان عند وجود العذر أن ينفرد عن إمامه إذا خشي إطالة وغلبت الظنك التحقيق فإذا كنت تعرف الإمام أو يغلب على ظنك أنه يطيل وانفردت عنه كأنك متحقق أنه يطيل والقاعدة أن الغالب كالمتحقق وبناء على ذلك لا حرج عليك لوجود العذر وهذا من سماحة الشريعة ويشرها ورحمة الله تعالى بعباده فإن الإنسان إذا كان معذورا وألزم أن يتم صلاته وراء الإمام استضرر ولربما حصل الضرر بغيره كالمرأة يحصل الضرر لصبيها، وحينئذ يجوز للإنسان أن يقطع ولا حرج عليه هذا التعليق من شرح زاد المستقنع للشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله تعالى عليه أتينا به لتعم فائدته الطلاب هنا مسألة أخرى وهي مسألة اقتداء المريض بمثله هل يجوز للمريض أن يقتدي بمريض آخر فقهاء المذهب عندهم خلاف في ذلك حيث يقولون بعضهم يقول أنه يجوز للمريض أن يقتدي بمريض مثله وبعضهم يقول بعدم الجواز فالذين قالوا بالجواز قالوا لو إنسان مريض واقتدى بمريض آخر ثم وجد المقتدي خفة فأمكنه أن يصلي قائما ذال ينتقل من الصلاة جالسا إلى الصلاة قائما ويفارق الإمام المسألة اقتضاء المريض بمثله ورودها في هذا الموضع بسبب مسألة المفارقة والاتفاق أما هي في الأصل فتجوز لأن كل صاحب عذر يجوز له أن يصلي بمثله لكن الكلام هنا في مسألة المفارقة إن المريض بعد أن اقتدى بمريض مثله المقتدي وجد خفة في نفسه هل ينتقل من الصلاة جالسا إلى الصلاة قائما فيفارق الإمام بالنية أو لا يجوز له ذلك قالوا يفارقه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتوا ولأن الشخص هذا جلس عجزا عن القيام وطرأ عليه القدرة وزال العكس فينتقل. وقيل بعدم الجواز لأنه يدخل بنية الاقتداء بهذا الإمام وهو على هذا الوضع فهذا الوضع يسمح له بأن يتم الصلاة على تلك الحالة فما دخل ما دام قد دخل في الصلاة على هذه الحيئة فليتم وهذه صور أربعة لمسألة اقتداء المريض بمثله والمفارقة وعدم المفارقة الصورة الأولى إذا اقتدى مريض بصحيح ثم صح المقتد الصورة الثانية اقتدى مريض بمثله ثم صح الإمام الصورة الثالثة اقتضى صحيح بمثله فمرض مأموم في هذه الصور السلاسة يلزم الإتمام مع الإمام الصورة الرابعة اقتضى صحيح بمثله فمرض الإمام فيلزم المأموم الانتقال عن المأمومية وإتمامها فزا أو إماما لإمامه الشرط الأخير من شروط الاقتداء المتابعة قال فيه المصنف رحمه الله ومتابعة في إحرام وسلام فالمساواة وإن بشك في المأمومية مبطلة إلا المساوقة كغيرهما لكن سبقه ممنوع وإلا كرها وأمر الرافع بعوده إن علم إدراكه قبل رفعه لا انخفض. الشرط الثالث شرط المتابعة في الإحرام والسلام هذا شرط في صحة السلام في الاقتداء بمعنى أنه لا يجوز للمأموم التقدم على الإمام في الإحرام أو في السلام، فمسألة سبق الإمام محرمة، وقالوا إن مسألة مساواته مكروهة، والدليل على وجوب المتابعة هذا الحديث المروي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتى به فإذا كبر فكبروا. وإذا ركع فركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا والدليل على حرمة السق هذا الحديث الذي يشدد في هذا المقام جيدا عن أبي ورية رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار؟ أو يجعل الله صورته صورة حمار والحديث في تجديد في هذا الجانب حتى لا يقع فيه الناس في سبق الإمام وبناء عليه فالمساواة في صلاة الإمام في واحد منهم في الإحرام والسلام مبطلة ومن باب أولى السبق وهي أن يصحب المساواة هي أن يصحب نطق المأمور نطق الإمام بأن يشرع المأمور قبل تمام الإحرام من الإحرام قبل تمام الإمام من الإحرام والسلام والمساواة أيضا إذا وقعت بالشك تبطل بأن شك كل منهما في كونه إماما أو مأموم مثل رجلين ائتم أحدهما بالآخر فشك في تشهدهما من منهما الإمام ومن منهما المأموم فسلم معا تبطل الصلاة على الاثنين وإن يعني سلم واحد ثم سلم الثاني صحت الصلاة للثاني وإن شك أحدهما في كونه إمام أو مأموما دون الآخر وسلم الشاك قبل سلام الآخر فصلاته باطلة وأما إن سلم بعده فصلاته صحيحا وهذه مجموعة من الصور تتعلق بالمساواة مع الإمام أو التقدم عليه قالوا إن الإنسان إذا تقدم على الإمام بإحرام أو سلام أو تقدم عليه بزبح وضحية في يوم العيد المس... العلماء قسموا المسألة لتسع صور ناتجة من ضرب بعض الصور ببعض صورة واحد انك تبدأ مع الإمام وتختم قبله او تختم بعده او تختم معه هذه ثلاث صور صورة اثنين ان تبدأ قبل الإمام وتختم معه او تختم قبله او تختم بعده هذه ايضا ثلاث صور الستة باطلة الثلاث الاولى والثلاثة الثانية صورة ثلاثة أن تبدأ بعد الإمام فإن أتممت قبله ففعله قباطل وإذا أتممت بعده أو أتممت بعده وإذا أتممت بعده أو أتممت معه فالفعل حينئذ صحيح هذه جملة الصور اللي ذكرها بعض الشراح في مسألة المساواة أو التقدم على الإمام هناك في بسألة المساواة شيء اسمه مساواقة أنه يأتي بأفعال الصلاة مع الإمام بطريق المساواقة يعني بطريق سريع يتابع فيه الإمام بحيث لا يحل قبلك في الركن إلا بالشيء اليسير هذه لا تبطل الصلاة وإن كان الأفضل تركها. ونحن قلنا إن تقدمه مفتل وقلنا إن التأخير الكسير عنه مفتل إذن الفعل يتحرك بأثر حركته أم بتمام الحركة يعني المأموم يتحرك بأثر حركة الإمام ولا بتمام الحركة في قولين في المذهب في جهد ويؤمر هنا مسألة هامة يؤمر المتقدم على الإمام بأن يعود للمزاو... للتبعية لكن في حالات قالوا إن الإنسان إذا رفع رأسه من الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه فإن عليه أن يعيد رأسه إذا علم أنه سيدرك الإمام قبل رفع رأسه من الركوع أو السجود فإن علم عدم إدراكه فيه قبل رفعه فلا يؤمر بعوده له فيثبت بالحالة حتى يلحق الحzewاء أما من سبق الإمام بخفض رأسه قبله إلى الركوع أو السجود فلا يؤمر بإعادة الرفع من الركوع أو من سجوده بل يثبت حتى يأتيه الإمام يعني هو إذا سبقه في الرفع يعود إذا سبقه في الخفض لا يعود يظل على حالته حتى يلحق الإمام قالوا لما الفرق قالوا لأن الخفض ليس مقصودا لذاته بل هو مقصود للركوع أو السجود ولكن المعتمد في المذهب هذا ما فهم من كلام المصنف لكن المعتمد في المذهب أنه يؤمر بالرجوع استدلالا بعموم الأدلة السابقة التي تأمر بالمتابعة وتنهى عن سب الإمام وتنهى في ذات الوقت عن مساواة بعد ذلك نفرغ للكلام عن مراتب الأئمة. مراتب الأئمة يعني المصنف رحمه الله بعد أن تكلم عن كل ما سبق من الأحكام تكلم عن الأولى بالإمامة على سبيل الترتيب فقال رحمه الله درس وندب تقديم سلطان ثم رب منزل والمستأجر على المالك وإن عبدا كمرأة واستخلفت ثم زائد فقه ثم حديث ثم قراءة ثم عبادة ثم بسن إسلام ثم بنسب ثم بخلق ثم بذباس إن عدم نقص منع أو كره أو منع أو كره واستنابة ناقص على نفس الترتيب الآتي إذا وجد شخصا أو لم يوجد يرتب الآئمة على هذا النحو. أولاً، السلطان يقدم على غيره مطلقاً، ونائب السلطان يقدم على غيره مطلقاً، حتى ولو كان هذا الغير أثقا منه وأفضل، حتى ولو كان السلطان مبغود عند الناس، لأن السلطان له مكانة كبيرة في الشريعة الإسلامية، ومتابعته وعدم الانشقاق أو الخروج عليه أمر هام تحفظ به كيان أو يحفظ به كيان الأمة. نقول هذا في الماضي حينما كان مسجد الجامع والسلطان وكان السلطان يوجد في البلدة أما الآن فقد اتسعت المساجد ووجد في القرية الواحدة عشرات المساجد وحتى الوظائف كلها التي من قبل السلطان لن تكفي لو طبقنا هذه القاعدة عليه يعني لو قلنا أن كل رئيس أو كل ملك يصلي بقومه وكل محافظة يصلي بمحافظته وكل حاكم أو كل رئيس مدينة أو رئيس قرية سيصل بها لم تتسع لذلك لأن المساجد كثيرة والعدد كثير هذا الكلام كان في الناحية الفقهية قديما حينما كان السلطان خليفة المسلمين يجمع كلمتهم ويوحد صفهم ويعيش بينهم كواحد منهم يأمر بأمر الله وينهى بنهي الله عز وجل إن لم يكن هناك سلطان أو تعذر تقديم السلطان لعذر من الأعذار وكانت الجماعة في البيوت مثلا فقالوا إن رب المنزل يقدم على غيره من الضيف نحو هذا بالنسبة للجماعات في البيوت لأنها سيأتي الكلام بعد ذلك عن مراتب في المسجد يعني اجتمع في البيت ضيف ورب المنزل يبقى رب المنزل يقدم على الضيف حتى ولو كان الغير أفضل منه وأفقه إلا إذا حصل إذن من رب المنزل للضيف أو لغيره كما روي عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمّ القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدامهم هجرة فإن كانوا في الهجرة في سواء فأكبرهم سنا ولا يأمّ الرجل في ولا يأمّ الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته في بيته إلا بإذن رواه الإمام الترمزي وابن ماجه وابن حبان وهو حديث صحيح في حالة اجتماع المستأجر والمالك والمعير والمستعير في دار أو دكان أو نحو ذلك يقدم المستأجر المستأجر على المالك ويقدم المستعير على المعير هذا إذا كان رب المنزل حر أما لو كان عبد فينظر إن كان سيد العبد حاضر يقدم السيد وإلا العبد يقدم على الضيف من المستأجر والمعير ولا فرق بين أن يكون ملك الدار ملكها بالذات أو ملكها بالمنفعة أربع المرأة صاحبة المنزل تقدم في منزلها على سبيل الاستنابة يعني لها ولاية أنها تستنيب من شاء لا إن هي تتقدم للإمام فلا أن تحدد من تراه مناسبا للإمام ويلحق حق بالمرأة أيضا الذكر المسلم اللي هو غير صالح للإمامة فهذا يستنيب من شاء يعني إنسان مسلم لكن شروط الامام غير متوفرة فيه او لا يجيد في ذلك شيئا وفي بيته فيستنيد من شاء خمسة يندب تقديم الامام الزائف الفقه وبخاصة العلم او العلوم الشرعي على من دونه فيه حتى ولو زاد عليه في علوم اخرى يعني لو انسان متفوق وبلغ اعلى مراتب الشهادات الانمية في علوم اخرى لكن ليس لديه فقه فيقدم عليه صاحب الفقه ويندب في العلوم الشرعية أن يقدم الزائد في علم الحديث على غيره من الزيادة في علم الفقه يعني الزائد في علم الحديث من حيث الرواية والدراية والحفظ والإتقان ونحو ذلك يقدم على الأفقه ويقدم أيضا الزائد في الفقه في القراءة على غيره والزائد في القراءة هو المتمكن من إخراج الحروف من مخارجها جيدا وضبط قراءة القرآن الكريم حتى لو كان الغير أشد تقوى وصلاحية من الأول قالوا لأن القراءة لها علاقة بالصلاة وصحة الصلاة بخلاف العبادة تمانية يقدم الزائد في العبادة من الصوم والصلاة ونحوها على غيره لأن هذا الشأن أن يكون أقرب إلى طاعة الله عز وجل وإلى خشابه عند التساوي بين الأئمة يراعى التقديم بالسن. سم بأقدمية الإسلام لمن عرف تاريخ إسلام ويعتبر هذا من حين الولادة أو من حين الإسلام فابن العشرين من أولاد المسلمين يقدم على ابن ستين أسلم منذ خمسة عشر سنة مثلا ثم التقديم بالنسب يقدم القرشي على غيره ومعلوم النسب على مجهول النسب وبعد ذلك يقدم صاحب الخلق الجميل ثم صاحب الخلق الحسن ثم صاحب الخلقة الجميلة وهناك من العلماء من عكس فقال صاحب الخلقة قبل صاحب الخلق وقالوا ان العقل والخير يتبع الخلقة الجميلة وبالنسبة لحسن الخلق حسن الخلق مأمور به من قبل, من قبل الله عز وجل ومن قبل رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك يقدم حسن الثياب من الناحية الشرعية حتى لو لم تكن ثيابا بيضاء بشرط انها لا تكون ثيابا من حرير. لأن الحرير منه عنه بالنسبة للرجال كل ما سمق ذكره من مراتب الأئمة محله إذا خال المتقدم من نقص يمنع من موانع الأئمة كالعجز أو الزمانة أو خلا من نقص من نقص الأمور المكرهة الذين سبق ذكره يعني إذا تساووا في كل شيء وجاء الاختلاف في هذا الشيء فقط لكن لو كان به مانع من موانع الإمامة فبالتالي لن يقدم ثم يستطرد المصنف رحمه الله فيتكلم عن مسألة بعدة مسائل تتعلق بموقف المأموم من الإمام فيقول رحمه الله كوكوف ذكر عن يمينه واثنين خلفه وصبي عقل القربة كالبالغ ونساء خلف الجميع ورب الدابة أولى بمقدمها والأورع والعدل والحر والأب والعم على غيرهم وإن تشاح متساوون لا لكبر اقترعوا مسألة أين يقف المأموم من الإمام هذه المسألة هامة جدا ولكن سنرجع الكلام عليها يسيرا حتى ننضي مع المصنف وهو يرتب للاه بعد مراتب الأئمة أيضا المصنف رحمه الله يتكلم عن مسألة سائق الدابة وصاحب الدابة واحنا تركنا الكلام عن مسألة موقف الإمام لأن الكلام فيها سيطول وأثرنا البدء لمسألة الترتيب لأنها متعلقة بمراتب الأئمة السابقة المصنف في مراتب الأئمة ذكر هذه المسألة هنا للدلالة على إن الإنسان لو أكرأ شخصا على الحمل الدابة أو لو أجر دبته لشخص أو ركب اتنين في دابة فإن الأولى بصدر الدابة هو صاحبها يعني الأولى بأن يكون في مقدمة الدابة هو صاحبها قالوا لماذا؟ قالوا لأنه أعلم وأدرى بالطباع التي عليها الدابة وكيف يضربها وكيف تتوقف وإدلنا على ذلك حديث حبيب بن مسلمة أنه أتى قيس بن سعد بن عبادة في الفتنة الأولى وهو على فرس فأخر عن السرج وقال أركب فأبى فقال له قيس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صاحب الدابة أولى بصدرها فقال له حبيب إني لست أجهل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني أخشى عليك يعني يخشى عليه القطر فلو كان في عذر في عدم التقديم لا بأس ومصنف ذكر هذه المسألة هنا للدلالة على احترام وتقدير مسألة الترتيب الأهمة من منطب الأهمة أيضا تقديم الأورع على غيره والأورع هو الشخص اللي تارك بعض المباحات خوف الوقوع في الشبهات وفي عندنا الورع وهو تارك الشبهات خوف الوقوع في المحرمات. يعني عندنا وارع وأورع ومن مراتب الإمامة أيضاً إن العدل يقدم على مجهول الحال والقعد على العدل ومن مراتب الإمامة أيضاً الحر يقدم على العاد والاب على الأب والعم على ابن أخيه حتى ولو كان أزود منه في الفقه وأخيراً يتكلم المصنف في مسألة الاقتراع على الإمامة وقال إن لو تنازع في طلب التقديم لو تنازع في طلب التقديم جماعة متساويين في المرتبة ولم يكن هذا التنازع لأجل الكبر بل كان لطلب الثواب فانه تقع بينهم القرعة حتى نصل إلى من قد أما لو تنازعوا من أجل الكبر وكل واحد فيهم يريد التعالي على الآخر فيسقط حق الجميع لأنهم في هذه الحلف الساق بل إن صلتهم تبطوا وبالمناسبة القرعة نقول لأبنائنا الطلاب إن القرعة معتبرة في كثير من أحكام الشريعة وتكون القرعة عند استواء الأهلية فيهم في الولاية والأئمة والاذان والتقديم للصف الأول وغسل الأموات وعند تزاحم الأولياء والحاضنات وبين الزوجات في السفر والقسمة والخصوم عند التحاكم كثير من الأحكام التي ترد فيها القرعة والقرعة لها أصل في كتاب الله عز وجل من سورة, من سورة أل عمران ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يرقون أقلامهم أيهم يكفلوا مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون وورد في السنة إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج أقرع بين نسائه وورد في العبادة لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لا ثم نتكلم بعد أن فرغنا من تلك المراتب عن مسألة موقف المأموم من الإمام إحنا عندنا المأموم إما أن يكون ذكور أو ذكور وإناس وصبيان أو نساء أو صبيان هذه جملة المراتب أو جملة الحالات التي يكون فيها المأمور. ففي حالة الذكر يندب وقوف الذكر البالغ عن يمين الإمام ويتأخر عنه قليلا. فإن جاءه شخص آخر يستحب للمأمور أن يتأخر قليلا حتى يكون خلفه ولا يتقدم على الإمام. وإن كان المأمور اثنان في أكثر اثنين في أكثر يندب لهم الوقوف خلف الإمام. لو كان هناك صبي يعقل القربة يعني يدرك الطاعات وما يترتب عليها من الثواب والعقاب هذا يقف عن اليمين ومع غيره يقف خلفه وإن لم يعقل القربة تركه الإمام يقف حيث شاء وحديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنه وارضاه بيتعن لميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته وغسل وجهه ويديه ثم نام ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها والحديث سوق ذكره المهم في محل الشهد فقام يصلي فقمت عن يساره، فأخذ بأذني فأدرني عن يمين ومن المعقول أن اليمين أفضل والمصلي يؤمر بأفضل الهيئات والجهاد ولكن هو لو وقف على يسار صحة الصلاة لأن سيدنا ابن عباس لما أحرم عن اليسار والنبي أذر على اليمين لم يبطل الجزء اللي صلىه في حالة اليسار ولو لم يكن لو كان ذلك مغتنا لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أو لبين له جابر وحديث سيدنا جابر وحديث سيدنا جبار بن سخ تقدم ذكره في وقوف من خلف الإمام أما بالنسبة للمرأة فيندب وقوف النساء مطلقة قليلات كن أو كثيرات خلف الجميع يعني خلف جميع منطقة فيكن مع الإمام وحده خلفه ومع الرجل يقفن عن يمينه خلفه ومع الرجال خلف الإمام خلف الرجال والسنة أن يصفى الرجال ثم الصبيان ثم النساء ودليل على ذلك حديث السيدة مليكة سيدنا أنس يقول فيه فقمت إلى حصير لنا قد سودة من طول ما لبس فقال وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا هذه المراتب التي أشار إليها المصنف بالنسبة للوقوف خلف الإمام أو الوقوف مع الإمام وبذلك أبناءنا الطلاب نكون قد انتهينا من هذا الدرس وما زال هناك درس في صلاة الجماعة نتناول فيه إن شاء الله تعالى الكلام عن أحكام صلاة المسبوق وأحكام استقلافه وفقكم الله تعالى لما يحبه يرضى والسلام عليكم ورحمة الله.